بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تككروا فإن الله للكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره اثر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه ولي ذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي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 فالصابرون أجرهم بغير حساب